فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ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 ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الْكَفَرَةُ الفجره